فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فالذين تَبِينُوا وَقَاتِلُوا وَقْتُلُوا لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَأْتِيهِمْ لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَأْتِيهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ والله هو وحده المستوىب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا رب بَنِغُ لَغُمجَنَ تَنْتَجِرِي مِنتَ حِئَلاَ أَنْهَارُ خَالِدِينَ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِن أُمِّ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا s